Thank you. ذكرى كماء أرتوي من نبعها مجدا سنيا عطشى دماء للهدى فاسكب لها نورا رويا كنت سماوي أبيضاً شد الثرية أنت المداوي من صحاري ضيعتي خذ بيدي لست تنسى أبدا جمت عطفا وندا لست تنسى بدأ جمت عط فن ما ندا وإليك الدار ونسى وندا ما قد إلى عليا قد صن ت أمتنا. بارا كنت وعينا ولسان حوزة تنبع مما وحنان يا بارا و خطب من الهم جهانا حوزة تنبع علما وحنانا يا وإذا خطب من ال... يا بن اسقي حنينا ما كنت الا ايمه تلتف بالعطف علينا والليل ولا ايها البدر الذي لا زال فينا والله صلا فوق ماناك جمالا لا يقينا انت لن تلمل ان يصافون لا ان يصافون ولا وازلت تجذبنا إلى الجمعات بالحب تزرعها وبالصلاوات محرابك ازدهرت رؤاه صباحا يشق كل دجا من الظلم على سجوني الثاتي وطوة وطاة وحكمة وسورة على سجوني لم يزل محراب معنا كناديا ترتوي منه الملاف فكرا أبيا لن تهاجى طيفك البراق لا زال عاليا نزل مع عناك نديا ترتوي منه الملاء فكرا أبيا لن تهاجى طيفك الضرقلا